ذانكم الله ربكم له الملك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 يَصْدُرُ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ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 مات ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة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 ها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه ينابيع في الأرض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 كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل افر ايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي من فيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها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 اَمَّنْ تَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَلَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 وَأَلِي بُو إلَى رَب بِكُمْ وَأَصْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ مِنْ قَبْلَ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِن رَّب بِكُمْ مِنْ قَبْلَ مِنْ قَبْلَ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتُوهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ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 بَنَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا واستكبرت, وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ تَرَيْهُمْ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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك لئن اشركت لنحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بن الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى مما يشترون ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.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 وَكُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فطحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يطلون عليكم يطلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا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 وسئل الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدق لوعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فمنع ما أجر العمنين وترى الملائكة تحافين من حول العرس